تفسير سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. وحقا بالله يا مجا إلهي إن حريستا جودية متجرها ندبنا حريستا. قل هو الله أحد. وحاطر هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إله وكله. ما جرت عدل وذات ربع ديسة. اللهم صمد. إله و الله أيبه هيهن أنقادا لنسجن عدنا و لم يلد ولم يولد. إله و أحمد لنسجن الله ولم يكن له كفوان أحد. ما جرت عدل مده سبحانه و تعالى الله أكبر الله لا إله إلا الله سورة الإخلاس و سورة مكية آخر آيات وضعيني كوهبان تعي و أنا سورة بقولي اللبية اتمنى دي قرآن كريمك سورة الإخلاس و سورة قابل حسي شيء وحينو عديني ساسفاتك الله رحمانك الله أكله وانا الله مذنن كليقي اللي عابدوه الله هو السيد أنا عدنا أببا هن يستعنا عد و البابا هنتحي الله وحمر دالين يستعنا الله مردالين سببتوا هو قني و الله يسكل عيرك أولا جعل هذا وحي أنت جعيل كإلهي جعيل كإلهي نوحو كينا إن جندي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص وحي كمية معاوذاتك حبيبك إنو صلى الله عليه وسلم أخرين جيرين كالبتي يا رورتي يا هبينك مركو سيحناي سورة الإخلاص وحي يؤدي أنت حق أجرك هل دول المركز الدول القرآن كالله قائبيوه هذا والله أعلم Sallallahu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbii ajmaim.